بكم مجددا وسلام مجدد أيضا إلى كل الأحباء المسلمين والمسيحيين الموجودين معنا موضوع اليوم غاية في الأهمية وهو ضمن سلسلة ضربات موجعة للقرآن وما تم برمجة الأحباء المسلمين عليه طوال تاريخهم الطويل واليوم بحثنا في ما يعرف بقراءات القرآن وقالوا لنا إنها مجرد اختلافات في القراءات ليس أكثر من ذلك وليس في المعاني ونفهم أن الاختلاف في القراءات مثل ما تكون في قراءة مثلا المؤمنون ونجدها المؤمنون بدون همزة على الواو ووجبتها كثيرة جدا او مثلا مثل النبيين همزة على النبرة فتجدها في بعض القراءات النبيين بدل الهمزة على النبرة ياء فهنا لا مشكلة ونعتبرها اختلاف في اللهجات اختلاف في نطق الحروف في مناطق مختلفة ولكن المشكلة أكبر من ذلك والملاحظ هنا هو أن العامة من الناس لا يعرفون هذه الاختلافات. بداية دعوني أقول لكم يوجد عشرين قراءة للقرآن هل تصدقوا هذا الكلام؟ عشرين قراءة للقرآن والحقيقة المرة أنه لا تذكي أي واحدة منهم الأخرى يعني لا توجد قراءة مثل الأخرى في هذه العشرين قراءة لا توجد قراءتان متطابقتان تماما مئة وبالتالي لا تصبح قراءات وإنما مفاحف فيها اختلاف عن بعضها البعض كما سنرى بعد قليل وكما قلت فلدى المسلمون المسلمين عشرين قراءة والعشرين قراءة هي كالتالي قراءة نافع المدني وأشهر من روى عنه قالون وورش قراءة إذن كثير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 وأشهر من روى عنه خلف وخلاد قراءة الكسائي الكوفي وأشهر من روى عنه أبو الحارس وحبص الدوري قراءة أبي جعفر المدني وأشهر من روى عنه عيسى ابن وردان وابن جماز قراءة عقوب المصري وأشهر من روى عنه رويس وروح قراءة خلف ابن هشام البزار البغبادي وأشهر من روى عنه إسحاق ابن ابراهيم وإدريس ابن عبد الكريم أي أن لكل راوي راويان فالقرآن رواية رواية فلان عن فلان وبالتالي فلدينا عشرون قراءة هي كالتالي يعني اسماء القراءات التي للقرآن هي كالتالي رواية أبي الحارس عن الكسائد قراءة للقرآن روايه ادريس عن خلف البزار قراءه روايه اسحاق الوراق عن خلف البزار روايه ابن جماز عن ابي جعفر روايه ابن زكوان عن ابن عامر روايه ابن وردان عن ابي جعفر روايه البزي عن ابن كثير روايه الدوري عن ابي عمرو روايه الدوري عن الكسائي رواية السوسي عن أبي عمر رواية حفص عن عاصم رواية خلاد عن حمزة رواية خلف عن حمزة رواية روح عن يعقوب الحضرمي رواية رويس عن يعقوب الحضرمي رواية شعبئ عن عاصم رواية قالون عن نافع رواية قنبل عن ابن كثير رواية هشام عن ابن عامر رواية ورش عن نافع عشرين قراءة للقرآن لا تزكي أي واحدة منهم القراءة الأخرى قد ركزت في هذا البحث المتوابع جدا على عشر قراءات فقط من هذه العشرين قراءة وهي كالتالي من يسأل عن الدلائل والبراهين انتظر فسأتابع بعد قليل بالصورة والصوت انتظرني هذه مقدمة يعني مجرد فرشي للموضوع حتى تعرفوا أبجديات البحث مشت زايا إذن ركزت في هذا البحث المتوابع على عشر قراءات فقط من العشرين قراءة والقراءات التي ركزت عليها هي رواية حف عن عاصم ورواية ورش عن نافع ورواية قالون عن نافع ورواية السوسي عن أبي عمرو ورواية خلف عن حمزة ورواية الدوري عن أبي عمرو ورواية الدوري عن الكساء ورواية شعب عن عاصم ورواية هشان عن ابن عامر ورواية ابن زكوان عن ابن عامر عشر قراءات وأنا طبعا أصر أن أقول اسماء القراءات لأن أثق ان وسطنا شيوخ يعني لديهم باع طويل في هذه الدراسات وبالتأكيد يحبون أن يعرفوا مصادر القراءات أنا من هذه القراءات العشر يعني يعتمد البحث أساسا في هذه القراءات العشر يا أخوة أصحوا معايا بجا في هذه القراءات العشر هناك قراءات مشهورة فقراءة حفظ والتي يقرأ بها حوالي 80% من المسلمين في العالم المسلمين المتواجدين خاصة بالمشرق وآسيا يعني الخليج كله تقريبا مصر تركيا افغانستان باكستان كلهم يقرؤون بقراءة حفص وهي في الأصل قراءة الكوفة في العراق يعني قراءة حفص المعتمدة في مصر والخليج السعودية هي قراءة أساسا كوفية كانت في العراق افتحوا معي اللينك ده ده عبارة عن مجرد غلاف لقرآن بقراءة حفظ وانتو بتفتحوا كده اللينك ده وبتشوفوا الصورة بتاعة المصحف نتكلم عن قراءة ورش خلوا بالكم من الاسماء اللي انا بقولها دلوقتي اذا قراءة حفظ دي اللي بيقراص مصر والسعودية وباقي الخليج والتركيا والسعودية الهند وإما إلى ذلك أما قراءة ورش فهي متداولة خاصة في المغرب وأفريقيا والمغرب ليس المقصود به دولة المغرب وإنما تونس والجزائر والمغرب وقراءة ورش هي في الأصل قراءة المدينة يسرب التي أسمها محمد المدينة بعد ذلك حيث أن ورش هو اسم شخص تتلمز على يدي نافع أكبر قراء المدينة في ذلك الوقت ولذلك سميت رواية باسمه رواية ورش عن النافع وهذه أيضا صورة لغلاف القرآن المتداول في المغرب العربي إذا فتحت معي ستجد خليني أفتح أنا كمان معكم هتلاقوا كده تحت خالف أنه الإصدار الدار البيضاء أرجو أنكم تكونوا وجدتوها يعني تحت كده تحت العامل زي المستطيل الأخضر مكتوب دار الثقافة للنشر والتوزيع الدار البيباء لو كبرت الصورة عندك لو تحب تكبر الصورة حط الماوس على الصورة اول ما تحط الماوس وتثبت على الصورة هيظهر على يمينك تحت مربع لونه برتقالي لو ضغط عليه الصورة هتبقى كبيرة تستطيع ان تقرأ ما اقول لك طبعا في الوسط كده لا يمسه الا المطهرون و أنا لا أدري طبعا وفق المنظومة الإسلامية فربما انا ليس بطاهر يعني لكن لا مشكلة إذن هذه قراءة تختلف عن القراءة المتداولة في مصر وسأثبت ذلك بعد قليل هناك قراءة اسمها أيضا قراءة قالون وقالون هو أحد الراوين عن نافع وهي القراءة التي يقرأ بها اهل ليبيا وما يزالون يضبعون قرآنهم بها حتى اليوم يعني في ليليا القرآن المتداول وهو الصورة اللي أنا حاططها لكم دي افتحوها معاي كده لو سمحتوا برضو ممكن تكدر الصورة زي ما انت عاوز حط الماوس كده في الوسط يصهر لك المربع اللي تحت وممكن تكدر الصورة مصحف الجماهيرية برواية الإمام قالون صح وأضحى قدامكم برواية الإمام قالون ده المصحف الموجود في ليبيا حتى اليوم ومكتوب إنه لقرآن كريم في كتاب مقنون لا يمسه إلا المطهرون حوالين كده بالدائرة من فوق كلكم شايفينه طبعا طيب اذا هذا قرآن المتداول في ليبيا في السودان انتشرت قراءة المصحف برواية الدوري عن ابي عمرو وحديثا ايضا طبع في السودان عدة طبعات عن دار مصحف افريقيا بجامعة افريقيا العالمية بالخرطوم وإذن في السودان كان المشهور رواية الدوري عن أبي عمرو السؤال الذي يفرب نفسه الآن الم يقول لنا أن كل هذه القراءات مأخوذة من مصحف عثمان إذن لماذا هي مختلفة عن بعضها البعض طالما المصدر واحد طالما الأصل واحد خاصة أننا لا نتكلم عن اختلاف في اللفظ او مخارج الكلمات وإنما في المعاني في المعاني أيضا وفي تغيير مفهوم كلمات عن بعضها البعض هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة في هذه الحلقة لاحظوا لاحظوا كل هذه الاختلافات ما تزال موجودة حتى اليوم في مصاحف الأحباء السنة أتكلم عن السنة ولاحظوا أنها موجودة بعد تجميع القرآن أكثر من مرة يعني قبل التجميع ما هي الاختلافات التي كانت موجودة؟ هذا موجودة بل موجودة بعد أن أحرق عثمان ابن عفان المصاحف إذن ما الذي كان موجود قبل أن يحرق عثمان ابن عفان المصاحف ما هي الاختلافات التي كانت موجودة لاحظوا أمر ثالث أنا لم أتناول لن أتناول اليوم اختلاف بين مصاحف سنة ومصحف شيعة مثلا او مصاحف سنة ومصاحف قديانية لا على الاطلاق هنا أقارن مصاحف سنة بين بعضها البعض وبنعمة الرب يسوع فبحث اليوم في مصاحف السنة في هذه القراءات وفقط في سورتين فقط الفاتحة وسورة البقرة على أساس أنهم بداية آه آه مسلسل بحث في القرآن يعني الرب يدين وقت كده ونكمله يعني لم أتناول إلا صورتين من 114 سورة ولكم أن تتخيل كمية الاختلافات في بقية السور وحتى ترقيم الآيات في مما أدى إلى اختلاف عدد الآيات في القراءات وسأبدأ بصورة البقرة وبعدد آياتها إذن الآن دعونا نبدأ بصورة البقره لو مثلا فتحنا اللينك ده يريد الناس ما تحطش لينكات عشان الأحباب ما يطلق بس افتحوا معايا اللينك ده لو سمحتوا اللينك ده عبارة عن مقدمة سورة البقرة حتلاقي فوق على شمالك المصحف الشريف برواية قالون عن نافع سورة البقرة مدنية وآياتها كم 285 عايز الناس اللي معايا في ليبيا ياريتي تابعوني واللي معايا في المغرب ياريتي يفتحوا قرآنهم واللي معايا في مصر يريد تفتح قرآنك اللي في مصر في قرآنك مكتوب 286 آية طيب في ليبيا الآن في مصحفه مكتوب 285 آية فيريد آه يعني آه يبتدي كل واحد من الأحبال الموجودين في الأماكن دي آه آه يعني يركز معايا في الجزئية دي آآ في المغرب حسب رواية ورش هي موجودة قدامكم افتحوا معايا هتلاقي عدد آيات سورة البقرة حسب رواية ورش ورواية ورش هي القرآن المطبوع في المغرب العربي الجزائر تونس المغرب مدنية وآياتها خمس 285 آية إذن حتى ترقيم الآيات هو مختلف وبالتالي يكون في زيادة وفي نقصان في عدد آآ آآ الآيات افتحوا معي اللينك ده اللي أنا حطه قدام اسمي ديه صورة لقراءة حفص المعمول بيها في مصر السعودية زي ما ذكرنا المسلمين في الهند في باكستان في تركيا مدنية وآياتها كم 286 لاحظوا هنا اول كبر معايا الصورة شوية كده لو سمحت كبر معايا الصورة ستجد في البداية سورة البقرة مدنية آياتها 286 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مما أخذ رقم لوحدها هذا الأمر لم يكن في المصاحف الأخرى فترقيم أيضا مختلف ننتقل آه إلى آه رواية الدوري عن أبي عمرو نجد الرقم يختلف لا هو 285 ولا هو 286 لا هو شيء آخر افتحوا معايا اللينك ده لو سمحته ستجد أن العدد يرتفع إلى 287 وألف لام ميم ليس عليها ترقيم تدخل مع ذلك الكتاب لا ريد فيه هدى للمتقين وبعد كده تأخذ رقم واحد إذن بداية سورة البقرة يعني عدد الآيات فيها ليست مرتبة في المصاحف كما هي يقولون لنا لدينا مصحف واحد في الصين هو هو في مصر هو هو في المغرب في كل مكان لكن موضوع اليوم بصراحة إلى حد ما يقول غير ذلك طبعا هذه الأرقام شيء بسيط جدا يعني لسه نحن لم نبدأ البحث بعد إذن هل عدد آآ آآ سورة البقرة 287 ولا 286 ولا هو 287 مش كده يعني موضوع برضو هام يعني مثلا الذي ب... يقول 287 الذي يقول 287 اسفحوا معايا اللينك ده لو سمحته اسفحوا معايا اللينك ده اللينك ده عايزكم تكبروا الصورة شوية لو سمحته كبرها بالمربع اللي بيظهر على شمالك تحت ويمشي الاخر كلمة الاخر كلمة تحت على القوم الكافرين دي اخر كلمة بصورة البقره كامل عدد الآية النهائية 287 جيزا وفق, وفق آآ آآ هنا البقرة برواية الدوري والسوسي 287 لكن في مصر لو فتحت معي اللينك ده فتحوا معي اللينك ده لو سمحتوا هتلاقوا الموضوع مختلف كبر الصورة برضو وروح لآخر كلمة من القوم الكافرين على القوم الكافرين آسف 286 آية الله ده القرآن الأولاني كان 287 آية ليه هنا 286 شوفوا معاي القرآن اللي مطبوعه في ليبيا دخلوا معايا اللينك ده يا أخوة ياريت التكست لو سمحته خليكم شوية على التكست افتحوا معايا اللينك ده لو سمحته حتجدوا أن آخر كلمه برضو كبر الصورة كده على القوم الكافرين ستجد الرقم مختلف لا هو 286 ولا هو 287 ففي ليبيا حسب قراءة قالون عن نافع هي 285 وليس 287 أو 286 إذن في البداية نجد على أن المصاحف ترتيب الايات ليست واحدة وبالتالي كانوا يقولون لنا الوقف في القراءة واحدة حينما يقرأ المسلم القرآن في مصر ويقف في مكان أثناء القراءة هو نفس المكان الذي يقف فيه من يقرأ في المغرب هذا الكلام ليس صحيح وسندخل في صدب الموضوع كل ما قدم حتى الآن مجرد مدخل إلى موضوعنا ومدخل إلى سورة البقرة فقدمنا حتى نهايات السورة طيب في القران الموجود اليوم في المغرب افتح معايا اللينك ده أكبر الصورة لو سمحت هتلاقوا في كلمة أنا حاطط على خطين هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد آآ آآ من رسله إلى آخر نص القرآني هذا النص القرآني موجود في قراءة قالون عن نافع خلاص ممتاز جدا إذن في قراءة قالون كتبه وفي قراءة ابن زكوان اللين كده قدامكم اسبحوا معايا قراءة ابن ذكوان لو كبرت الصورة وحطت لك خطين تحت الكلمة ستجد أيضا في هذا القرآن كتبه ولو رأينا مثلا قراءة هشام عن ابن عامر وهي موجودة برضو في اللينك ده حطيته قدامكم سنجد أيضا كتبه ولو رحنا للمغرب وقلنا لهم يعني ما رأيكم في هذا النص وهو هذا كتاب المغرب قدامكم هنجد أيضا كتبه حسب قراءة ورش ولو ذهبنا إلى 80% من المسلمين الذين يقرؤون القرآن في العالم قراءة حفظ هي أمامكم وضعتها الآن وحطت لكم برضو خطين على الكلمة سنجد أيضا كتبه وسنجد كتبه في الدور عن أبي عمرو وسنجد كتبه أيضا في السوسي إلى آخره فالموضوع يعني واحد لكن دعونا نسمع هذا الشيخ اسمعوا هذا الشيخ وهو الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ وتابعوا الآية لو سمحتوا معاه ما عليش الصوت واطع علو عندكم شوية بس هو ده التسجيل الوحيد اللي الصوت فيه واطع شوية لكن علو الصوت حيكون واضح عندكم تاني انا هعيد ولاحظوا كلمة كتبه ماذا يقرأها هنا اسمعوا هل تعتقد أن هذا الشيخ مخطئ في القراءة؟ هذا الشيخ لم يخطئ في القراءة ولكن هناك قرائين اخرى مكتوب فيها كتابه وليس كتبه وإليكم هذه القراءات بالدليل والبرهان أيضا تفتحوا معايا افتحوا معي هذا اللينك لو سمحته وكبر الصورة كبر الصورة وانا وضع خطين تحت قراءة الشيخ كل امن بالله وملائكته وكتابه لو طلعت فوق خالص على الصفحة هتلاقي هذه العباره موجودة المصحف الشريف برواية الدوري عن الكساء ليس هو الوحيد الدوري عن الكساء ولكن خلف عن حمزة وفتح معايا اللينك ده وكذبر الصورة برضو لو سمحته ستجد ايضا آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله خلف عن حمزة قراءة اطلع فوق حتلاقي المصحف الشريف برواية خلف عن حمزة والسؤال يعني من الذي غير كلمة كتابه إلى كتبه او من الذي غير كلمة كتبه إلى كتابه إذا سألنا المسلم الذي يقرأ القرآن المكتوب فيه كتابه وسألناه آمن الرسول بملائكته وكتابه وقلنا له ما هذا الكتاب سيقول القرآن سيقول القرآن بلا شك ولكن الذي يقرأ وكتبه سيقول التوراة والإنجيل والزبور والقرآن فمحمد مؤمن بكل شيء لكن الحقيقة أن المسلم لا يؤمن إلا بكتابه هو فقط بدليل أنه يقول أن كل هذه الكتب محرفة إذن بالدليل والبرهان أمامكم الآن هناك اختلاف في المعنى وليس كما قالوا لنا قراءات قالوا لنا قراءات يعني المؤمنون المؤمنون النبيين النبيين ولكن ما أمامنا الآن اكبر من مجرد اختلاف في القراءة ما أمامنا الآن هو اختلاف في المعنى وسؤالي للأحباء المسلمين يا ترى في اللوح المحفوظ هي كتبه ولا كتابه يعني نزلت على محمد كتاب واحد ولا عدة كتب لجزئية هامة جدا يا ريت الأحباء المسلمين يعني يرد فيها علينا لأنه موضوع مهم جدا هل هي كتبه ولا كتابه طيب ننتقل بعد ذلك إلى خطأ آخر افتحوا معي هذا اللينك ستجد القراءة آسف. هذا اللينك ربما لا يعمل معكم لا مشكلة افتحوا معي هذا اللينك وهي القراءة ال ال ال التي يقرأها المسلم اليوم في ليبيا افتحوها معي لو سمحت قراءة قالون اكبر الصورة وستجد أني وضع لك خط تحت كلمة مساكين فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فديتوا طعام مساكين كويس إذن في قراءة ليبيا قالون قالون عن ناسع يقرؤون مساكين وأيضا في قراءة هشام عن ابن عامر ها هي أمامكم يقرؤون أيضا مساكين سورة البقرة 183 وأتمنى من الذين في المغرب أيضا الآن يسمعوننا يفتحوا قرآنهم افتحوا هذا اللينك قراءة المغرب قراءة ورش ستجدوا أيضا مساكين الكلمة مساكين و دعونا أيضا نوسق كلامنا ببعض الشيوخ فسيقرأ الآن الشيخ ياسين الجزائري والشيخ العيون الكوشي فاسمعوا لما أمامكم من نص قرآني يَا لَنَحْنُ مَحْدودَاتٌ فَلَمْ يَكُنْ لَنَا نُرْيُونَ عَلَى تَكَبُّرِ فَحَسْبُهُ نُنَجِّي مِنَ الضُّرّ وَعَلَى الَّذِينَ يَخْشَوْنَهُ يُنْقِذُهُمْ عَلَى الْجَلَسَكِين فَلَمْ تَتَطَوَّعَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَهُ يُنْقِذُهُمْ عَلَى نَجِيءُهُ وَهُوَ فِي الْإِنْقِطَاعِ مَسَاكِينْ صَامِعِينَ مَسَاكِينَ مِنْ أَيَّامِ طيب خلونا كمان نسمع الشيخ عبد الباصد وشيخ محمود خليل الحصري والحزيفي ايضا بقراءة اهل المغرب وقراءة الليبيين قالون اسمعوا عبد الباصد والحصري والحزيفي اياما معدودات فمن كان وَعَلَى كَفَّارِ الثَّعْدَةِ إِنَّ لِيَ يَوْمَ الْقَرْبِ وَعَلَى الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِهِ دَيْنُ يَوْمَئِذٍ طَعَامَتُكُم مِّنْ جُنُبِكُمْ ثُمَّ يُقْضَىٰ وَعِيدًا وَأَن تَطُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مساكين. مساكين. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِلِقُونَهُ فِذِيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ الَّذِينَ يُطِلِقُونَهُ فِذِيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ الذين يطعمون اليتامى والمسكين حصري فمين فَأَيْنَ مَا كُنْتُمْ مِنْ أَيَّامٍ أُصِبْ وَعَلَّلَّذِينَ يُطْعِمُونَ بِهِ طَعَامَ الْمَسَاكِينِ وَعَلَّلَّذِينَ طيب إذن, إذن واضحة جدا يا إخوة مساكين طيب هل في مصحف الأحباء المسلمين في مصر والسعودية هي مساكين يريد طبعا يكون الأحباء المسلمين سبقوني في مصر وفي السعودية وفتحوا معنا القرآن بتاعهم آآ آآ على آآ سورة آآ البقرة أول مش هيلقوها 183 لأنه عندهم في مصحفهم 184 فسيفاجع بأنها مسكين ما الذي حدث حينما كنا نناقش الأحباء المسلمين في هذه الغرفة ونقول لهم يا شباب القرآن كتب بدون ألف وبدون نقط وبدون تشكيل كانوا يعني لا يصدقون حرف الألف فيه إشكالية كبيرة جدا خلق إشكالية كبيرة جدا في هذه القراءات إذن القرآن أمامكم وضعت أمامكم اللينك الخاص بي وسأضعه مرة تانية افتحوا معاي لو تحبوا واسمعوا الشيخ ماذا يقرأ الحفري والحزيفي هما بذاتهم الذين قرأوا مساكين سأجعلهم الآن يقرؤون المسكين أليا من معبودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعليا يَرَوْنَ مِنْ أَيَامِهِمْ طُغًّا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ادْيَتُهُمْ طَعَامُهُمْ يَشْكُونَ فَبِالْطَّغْوَى كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالُوا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَهُمْ يَطْغَوْنَ قَيْلُ من تعلمون مسكين واحد من حدودات فمن كان منكم مريضا او عاسا ترده من ايام اخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مفكين فمن تطوع خيرا فهو خير لك وأن تصوموا خير لكم إن كنتم عَلَى الَّذِينَ يَطْغَوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ يَطْغَوْنَ فِي الْأَرْضِ ممتاز إذن يا إخوة واضح جدا أن هناك أيضا مشكلة فهل هم مساكين ولا مسكين واحد ألم تقول لنا أن القرآن واحد الذي يقرأ في كل مكان فهل يا ترى ستقوم بإطعام مسكين أم ستقوم بإطعام مساكين لاحظوا مصر وليبيا دولتان يعني متجاورتان والآن وضعت أمامكم بالدليل والبرهان الصورة والصوت ففي مصر تقرأ مسكين وفي ليبيا مسكين في السعودية مسكين بينما في المغرب مسكين فهل المسلم العادي يعرف هذا الكلام؟ أم أنهم نجحوا في برمجة المسلم أن قرآننا واحد ويقرأ في كل مكان واحد وهو إلى آخره؟ على كل الأحوال لا تنسوا ففي نهاية الموضوع لكم مفاجأة خطيرة خطيرة مفاجأة يعني مش هتنسوا طول عمركم فخلكم منتظرين كده على أحر من الجمر الانتظار المفاجأة ننتقل إلى موضوع آخر في قرآن الذي يقرأ في ليبيا عن قالون افتحوا معي هذا اللينك لو سمحته وايضا في قرآن ابن زكوان عن ابن عامر لم, لم تعد قراءات كما قالوا لنا لا هذه ليست قراءات هذه مصاحف مختلفة مع بعضها وكلها مصاحف سنة سمعتوني أنا بس تحد الوقت مصحف لأي شخص آخر لا ستجد عدة خطوط خليكم في 131 وأوصى بها إبراهيم هناك حروف طائرة ليست في كل المصاحف كما قالوا لنا أن المصحف واحد فهنا أمامكم في ابن قالون الذي يقرأ في ليبيا وأوصى صح استحوا معي هذا اللينك وهو المصحف الذي يقرأ في المغرب وستجد أيضا لو كبرت الصورة وأوصى بها إبراهيم وأيضا خلي معاك اللينكدة وهو أيضا لقرآن هشام بن عامر وخلينا نسمع الشيوخ وهم يقرؤون لنا وأوصى الذي سيقرأ الآن هو الحفري والشيخ محمد الكنتاوي والشيخ محمد الطيب حمدان بالترتيب كده الحفري محمد الكنتاوي محمد الطيب حمدان اسمعوا وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه الله أكثر لكم الدين فنأتموتن إلا وأنتم مسلمون والبقرة مية واحدة التلاتين وأوصل بها لا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصى بها إبراهيم خلاص يعني أوصى وأوصى وأوصى خلاص يعني وأوصى طيب هل الذين سمعت قبل ذلك البحث الذي سمعناه أن الواو أضغمت في الألف والحبر كتري شوية وكتبها الكاتب وهو ناعس افتحوا معي هذا اللينك لو سمحت في قرآن الأحباء الذين يقرؤون القرآن في مصر والسعودية هي ليست وأوصى هي ليست وأوصى هي ووصى أين ضاع الألف أين ظهر في الألف قلنا لكم أن القرآن بدون ألف وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَلِيدٍ وَيَحْفُوبُ يَا بَلِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَ لَكُمُ الْدِينَ فَلَا تَمُوتُ مِنَّ وا انتم مصيمون الالف فين شيخ الحفار يلا خذيفي ووصف اغيبا مبريه وعده فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بنه ويعفوب يا بنه إن الله اصطفى لكم بها إبراهيم بنه ويعكوب يا الله اصطفى لكم الدين طيب منتاز إذن هنا في ألف ضايع في كتاب في قرآن الذي يقرأ في مصر والألف ضايع في آيات لا حصر لها أو هتفتكروا انا أتيت بكل الأخطاء أبدا الأخطاء إذا حديت فهي بالآلاف بين هذه القراءات ولكن انا مجرد اخترت لكم عينات فقط ليس أكثر من ذلك طيب نأتي إلى أيضا خطأ آخر افتحوا معي هذا اللينك ننتقل من كلمة وصة ووصة هذا اللينك المصحف الشريف برواية الدوري عن أبي عمرو هذه الرواية المشهورة أيضا في السودان ستجدون أني واضع خط تحت كلمتين خلونا في كلمة يعملون هتلاقوها محطوط عليها خط قدامك كلمة يعملون دائما البحث الآن في سورة البقرة والآن 149 من سورة البقرة يعملون كبر الصورة عندك عشان تشوف أحسن ولو فتحنا أيضا هذا اللينك من قراءة السوسي عن أبي عمرو وهو موجود أمامكم أيضا قراءة أخرى برضو افتحوا معايا لو سمحتوا ستجدوا ايضا يعملون لكن لا في قرآن المسلمين في مصر والسعودية والخليج ولا في قرآن آآ آآ قالون في ليبيا ولا في المغرب موجودة يعملون <تصفيق> للأسف موجودة تعملون اسمعوا اسمعوا في قران مصر وايضا ليبيا ومن حيث فولي وإنه لي من يفرغ عن التفهواني ومن وذلك يقون من ديار الحرام ومن ولا الله بواسر عما تعملون ولا الله بواسر عما تعملون ولا الله بواسر اُمَّنُ وَمِنْ خَيْرٍ فَارْجِعْ تَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ نُرْضِكُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إذن أمامنا الآن إله القرآن يخاطب محمد والمسلمين ويقول لهم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد يا محمد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ضمير مخاطب يعني حاضر موجود وما الله بغافل عما تعملون أنتم طب إيه رأيكم من سمات الحصر الآن يقرأ وما الله غافل بغافل بغافل عما تعملون ما رأيكم حينما يقرأ هو ذاته الشيخ الحصري بضمير الغائب وما الله بغافل عما يعملون هم مش انتو <تصفيق> شيء غريب جدا طيب اسمعوا وسأضع لكم القراءة في البداية حتى تتابعوا من أين أتى أنت طبعا أنا وضعت لكم القراءات مش كده وضعت لكم القراءات وفتحتوها معايا يعملون طب خلونا نسمع الشيخ الحصري والشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ يعني إذا سنسمع قراءتين الشيخ الحصري والشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ واني وادهك سطر المسجد الحرام وإنه لحفق من, من ربك وما الله وَمِنْهُ نُنَزِّلُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَمَا وحيثما كنتم فوالنوذ لكم شفرا وإن الذين يؤتي الكتاب ليعلمون أنهم حق طيب إذن هنا إشكالية يا إخوة وما الله بغافل عما تعملون أنتم يا محمد يا مسلمين وما الله بغافل عما هم يعملون فمه الله ما غافل عن إيه عما يعمل المسلمون أم عما يعمل الآخرين اللي كان بيدع هنا الكلام بأهل الكتاب هل سمعتموها يا إخوة سمعتموها يا شباب وما الله بغافل عما يعملون وتعملون طيب إذن لا لا تعتقدوا أن مجرد تغيير حرف في اللغة العربية وفي أي لغة تغيير حرف يغير المعنى تماما تماما يغير المعنى هل انا أتيت بشئ من عندي يا إخوة أهو مصاحف المسلمين السنة متضاربة في بعضها ويقرؤونها الشيوخ بدون أي إشكالية لا مشكلة مفكين ومساكين وكتبه وكتابه لا مشكلة انت علان ليه وحيد لا ما في الزعل ما فيش أي مشكلة لا زعل على الاطلاق طيب ننتقل إلى خطأ آخر نفتح معا أيضا اللي معا قرآن نفتح البقرة 219 البقرة 219 البعض ممكن إلقاء 220 مثلا استعوا معي هذا اللينك لو سمحته صح معي هذا اللينك وهو هي القراءه الموجوده في قراءه حفص وقراءه قالون وقراءه الدوري عن ابي عمرو وقراءه ورش ستجد كبر كده عندك الصوره ستجد انا حاطط برضو خطين كده على كلمة اسم كبير يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما اسم كبير ومنافع للناس ويسألونك ده الخمر والميسر بالنسبة إلى آه قراءة آه القراءة الموجودة في مصر والمغرب وما إلى ذلك خلونا برضو نسمع الشيخ ونتأكد هل الكلام دا الموضوع أمامكم صحيح أم لا سيقرأ لنا الشيخ الحفصي والحذيفي نسأنك عن غمر وان ايماني سر إذن هنا أمامنا اسم كبير طيب إيه رأيكم أنها في مفاحف أخرى للسنة ليست كبير اسمعوا الشيخ عبد الرشيد بن الشيخ وسأضع أمامكم المصحف يسألونك عن الصم والميس قل فيه ومنافع للناس وإسمهما أكثر من نفسهما هل سمعت الشيخ ماذا قرأ اسم ايه اسم كثير افتحوا معايا اللينك هذا لماذا قرأ اسم كثير لأنه يقرأ من قراءة أخرى مصحف آخر قالوا لنا فقط الاختلاف آآ مجرد آآ قراءة لا ليست قراءة مصحف أمامكم برواية الدوري عن الكسائي وأيضا كثير وأيضا كثير وردت في مصحف بقراءة خلف عن حمزة يعني مش واحد بس هو استحطاني معاكم هو. مصحف آخر بقراءة خلف عن حمزة سمعوا الشيخ مرة تاني لو سمحته الشيخ عبد الرشيد فضل يا شيخ نسألونك عن الصم والميسد قل فيهم يا إسم كثير وملافع للناس وإسمهما أكبر من عن الصم والميسد قل فيهما لا يرى اسم كثير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما نسألونك عن الخرم والميس قل فيهما لا يرى اسم كثير ومنافع للناس هما أكبر من الإهماء ويسألونك ماذا ينفقونكم العفو كذلك يبين الله لكم أياتي لعلكم خلاص يا شيخ خلاص ما عليش كفاية كذا يعني هل الخمر والميثر فيهما اسم كبير ولا كثير الموضوع بسيط واضح لن يعرف أين يضع النقط فبعضهم وضع النقط على اعتبر باء وياء والآخر اعتبرها ثاء وياء فشيء نزل بدون تنقيط وبدون تشكيل وبدون حرف ألف ما الذي ننتظر من ذلك ها هي مصاحف المسلمين السنة هل أتيت الآن بمصحف القديانية هل اتيت بمصحف لشيعه هذا موضوع آخر وبحث آخر لكن الآن مصاحبكم يا احباء يا سنه هل هي كثير ولا كبير هل يعملون ولا تعلمون يعلمون ولا تعلمون هل وصفا ولا اوصى هل مسكين ولا مساكين هل كتابه ولا كتبه يعني الموضوع ليس كما قلتم لنا انها مجرد قراءات مختلفة طيب ننتقل إلى خطأ جديد افتحوا معنا سورة البقرة 35 البقرة 35 طيب في البقره 35 ده اللينك قدامكم افتحوه معايا لو سمحت افتحوا معايا اللينك ده واكبروا الخط برده سنجئ انا واضع برضو يعني الكلمة حاطت خطين تحتيها فأذلهم له فأذل الشيطان فأذلهم الشيطان وبالمناسبة يعني قبل أن أدخل هنا بعض الكلمات ركزت عليها جدا في التفاسير ووجدتها وهم يعترفون بها في التفاسير حتى حتى التفاسير يعترفون أن القراءة مختلفة في المعنى بالذات في هذه الكلمة التي أمامكم فأزل هي أمامكم الآن فأزل كما هي في قراءة خلف عن حمزة وقراءة حفص عن نافة وقراءة ورش وأيضا قراءة قالون دخلونا نسمع أيضا الشيخ وهو يوسق هذه القراءة الموجودة فأذن لهما. الذي سيقرأ الشيخ الحصري والشيخ الحزيثي فأذن لهما الشيطان عنها فأخرجهما طيب فأزلهم الشيطان صح وحينما ترجع إلى تفسير ابن كسير ستجد ان الأمر مختلف عن القراءة الأخرى وهي أمامكم أضعها الآن قراءة خلف عن حمزه آه هي. افتحوا معي هذا اللينك وبالمناسبة في التفسير هو يقول أن قراءة خلف عن حمزة مختلفة فأزالهما الشيطان ويقولون أن هناك فرق بين فأزالهما وأزالهما خلونا نسمع الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ ماذا يقرأ ركزوا في كلمة فأزالهما فأزالهما الشيطان وعنها فأخرجهما مما كان فيه. وَكُلُّهُمْ بَعْضٌ قَوْمٌ بِبَعْضٍ يَأْدُونَ وَلَكِنْ كُنْتُمْ أَظُنُّكُمْ قَرِيرًا وَمَتَاعًا إِذَا بِمَنِ فَأَذَاهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَمْنَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فَأَذَاهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَمْنَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا اذالهما الشيطان ومنك طيب هل هي اذالهما بمعنى يعني حركهم ولا اذلهما يعني اسقطهم اذلهما بالزين وليس بالزال لا ليس بالذال اذالهما يعني أ يعني أ مثلا طلعهم بر او حركهم شالهم أذالهما إذالة ولا أذالهما أوقعهم في الخطيئة في التفاسيرهم في مشكلة ما لا, لا تنسوا يا أخوة أولكم تنسوا المفاجأة في نهاية, في نهاية الموضوع هناك مفاجأة تنتظركم طيب ننتقل الى إلى خطأ آخر أيضا فيه إشكالية الصراحة استحوا معايا اللينك ده لو سمحته هنا في المصحف أمامكم برواية حفظ يعني اللي معاه من الأحباء المسلمين مصحف في مصر ولا في السعودية يستطيع بكل بساطة أن يفتح المصحف عنده وأنا واضع هنا آه خطين فيه ولا ما فيه أنا مش عامل الآية طيب أنا سأقول لكم النص المقصود 119 راقبوا معي النص 119 اللي هو انا حطيت لكم خطين اخر سطر تحت على الشمال خلونا نسمع ايضا الشيخ وهو يقرأ لنا حسب رواية حفص <تصفيق> بالمناسبة ده الشيخ الحسيني العزازي وسيقرأ بعده الشيخ القحطاني حسب رواية حفص موجودة في مصر وفي السعودية وفي تركيا وفي باكستان الشيخ سيقرأ لنا الحسيني العزازاي والشيخ القحطاني لك빈 حق بكن يوم وده كمان بيعلم طالب وراها يعني هو بيعلم طالب ازاي يقرا القرآن فلاحظوا لك빈 حق بكن يوم والذي ولا تنعم وَنَادُوا أَلْوَعَنَ أَفَادَ جَشِيمٌ <مؤمن> إِنَّ عَرْكَ لَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِذْ جَاءَ زَلْزَلَةُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا لا تنعموا بالهديين ولا نحدث مطلب بالولد العشرة بعد البنات وين فينا جدول شهر جمرو ولا تسام ما بعرف يلا إِنَّا أُرْسَلْنَاكَ بِالْسَطِ بَشِيرًا مُنْدِيرًا وَلَا تُسْأَلْ عَلْ أَصْحَابِ البشير. طيب هنا أمامنا ولا تسأل عن يا محمد أن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل يا محمد أنت لن تسأل عن أصحاب الجحيم فيش حد حيسألك يا محمد عن أصحاب الجحيم افتحوا معاي اللينك ده لو سمحتو المصحف الذي يقرأ في المغرب وفي ليبيا غير ذلك تماما المعنى مختلف جملة وتفصيلة انا برضو عاملكم آآ هنا خطين ونسمع ايضا الشيخ وهو يقرأ فيقرأ لنا الشيخ محمد الطيب حمدان وبعده الشيخ عبد الباصد وبعده الشيخ الحصري غريبة كانت ولا تسأل مش عارف ايه اللي حولها دلوقتي انا <تصفيق> لا تسأل عن أصحاب الجحيم الله سمعتوا لا تسأل يا محمد معنا في قرآن المصريين لا تسأل الجملة مختلفة في مفهومها تماما الآن الموضوع اختلف لن تسأل لا بدل ما هي هنا موجودة ولا تسأل ولا تسأل لا تسأل يا محمد عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك بالحق بشيلا ونميرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا كَمِنْ حَنِثَ مَشِيئَهُ وَنِيرًا وَلَا تَسْأَلْ عَنِ الْحَافِرِ جَهَنَّمَ إِنَّ أَوْسَنَهَا كَبِدٌ غASHِيِرٌ وَنِيرًا وَلَا تَسْأَلْ عَنِ حَاضِرِ من قد الحب بشيرا وانا ولا تسال عن حاب الجشمي هنا المعنى مختلف تماما في المرة الأولى لا تسأل يا محمد أنت لن تسأل المرة الثانية يقول له لا تسأل ما من نصدق نصدق قرآن ليبيا وقرآن المغرب ولا نصدق قرآن مصر والسعودية يريد يعني تكلمون ألم تقول لنا أنها مجرد اختلاف القراءات الأمر مختلف صدقوني ليست قراءات يا أحباء يا مسلمين الموضوع اختلاف في المعنى لن لا تسأل يا محمد خلاص الطمان لا تسأل لا لا تسأل أوعب تسأل يا إخوة الفرق كبير جدا هذا هو القرآن الذي خدعوا به المسلمين وقالوا لنا القراءة واحدة في كل مكان لا يوجد عندنا قراءات مختلفة لا الأمر ليس كذلك ننتقل إلى موضوع جديد وحنشوف الدبانة بتاعة الأستاذ أونلي معانا هنا افتحوا اللينك ده لو سمحتوا معانا يا أستاذ أونلي أستاذ أونلي لو معانا لكتب لي واحد لو سمحت بس عارف انك انت معي عشان الدبانة بتاعتك شغالة هنا في اللينك ده افتحوا معايا افتحوا معايا اللينك ده الله يخليكم انا برضو حاطت كده خطين كبر الصورة عشان تنزل تحت خالص كده في آخر سطر ولنجعلك ولنجعل آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فهنا بنشوف على إنه في قراءة الأحباء المسلمين الموجودين في مصر نجدها ننشيزها وكمان في قرآن الدوري عن أبي عمرو وهي قدامكم أنا بحطها برضو ننشيزها وخلينا نسمع الشيخ برضو وهو يقرأ لنا ننشيزها سيقرا لنا الشيخ الحصري والحذيفي و نرجو الى كيف نسجدها ثم نادح ما و نرجو الى الله كيف نسجدها ثم نفسها مَنْ اَحْمَى اوَكَ الَّذِي نَرَى عَلَى قَوْمٍ وَجِيَ قَوْمَةٌ عَلَيْهِ قَالُوا إِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ بَعْدَ مَوْتِنَا تَأَنَّاتُهُمْ وَرَوْمَ أَن تَعَانُ مِنْ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 فلما تبين له قال أعلم ان النظام كالبناء شذرات مكسوره نحن سلم من رت بين الله على كل شيء قدير وورد الى النظام كالبناء شذرات مكسوره نحن طيب إذن هنا وجدنا ننشوذها طيب خلونا نفتح اللينك ده مع بعض لو سمحته لا نحطه ونقرأ في القرآن الذي يقرأ في ليبيا وفي المغرب الأمر مختلف وحتى في التفاسير المعنى مختلف فواضح أن دبانة الأستاذ أونلي جاءت على حرف الراء وعملت شقاوة شوية فشوفوا نقطة نقطة غيرت الكلمة كلها خلينا نسمع الشيخ وهو يقرأ بقراءة ليبيا وقراءة المغرب وسيقرأ لنا الشيخ وليد النائحي الليبي أقيت لكم بشيخ ليبي النهاردة بس صوته حلو يعني لا من حقه يعني احنا قدمنا القرآن الليبي أكثر من مرة لا بد أن ناتي بشيخ ليبي يعني وسيقرأ لنا الشيخ علي الفذيف ايضا لكن ليس اننشزها أن بالغير دبانه يعني اسمعوا ونظرت الى العظام كيف إلى العظام كيف نشوهم ثم نكيوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحمات وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحمات طيب إذن الكلمة ليست, ليست واحدة نجد هنا ننشذها وهنا ننشرها وحينما رجعت إلى التفاسير طبعا لأن الوقت ضيق وجدت على أن الكلمتين ليس بنفس المعنى وتستطيع أي مسلم يستطيع أن يرجع إلى التفاسير موجودة ارجعوا إلى هذا النص القرآني وأنتم ستقرؤون أن هناك قراءتين ننشزها وننشرها وأن المعنى ليس واحدا بأي حال من الأحوال المعنى ليس واحدا ننتقل الى موضوع جديد ولا تنسوا المفاجأة او وتنسوا المفاجأة استحوا معي هذا اللينك من سورة البقرة 165 وهتلاقوا في كلمتين عليهم خطين كده خلونا في الكلمه في الكلمتين هنتابعهم مع بعض ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون ولو يرى الذين ظلموا كويس خلينا نشوف لو يرى الذين ظلموا ونسمع برضه الشيخ وهو يقرا من قراءه حفص الموجوده في في مصر وَالسَّاعِدِيَّةَ لَمَّا يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَ مَنْ تَحِبُّونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ان الله شديد العذاب ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان الحكمه لله جميعا وان الله شديد العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جنيعا وأن الله شبيب العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جنيعا وأنت والقوت شديد العداد طيب هنا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون افتحوا معايا اللينك ده هذا قراءة هنا قراءة ليبيا وفي هذا اللينك الآخر ستجدون قراءة المغرب قراءة مختلفة ليس كما قالوا لنا سيقرأ لنا الحفري والشيخ عبد الباسط عبد الصمد ومن الناس من في ميعت تسيرون من طول لا انتم يا من لعاب انني قوه من الله الله شديد العذاب ولو جميعا وأن الله شديد العذاب ومن إذن أمامنا الآن أيضا مشكلة فهنا لو يرى الذين ظلموا يعني الذين ظلموا لو شافوا لكن في القراءة في ليبيا وفي المغرب لو ترى أنت الذين ظلموا يعني لو انت حتشوف اللي ظلموا هل, هل رأيتم الفرق يا أخوة انا عايز ناس صاحية الموضوع ده يعني ليس صعب موضوع واضح في القراءة في مصر لو يرى الذين ظلموا الذين ظلموا فاعل لو شافوا لكن في المغرب وليبيا لو ترى أنت الذين ظلموا فمن الذي غير في قرآن المسلمين ألم يقول لنا مجرد قراءة الموضوع ليس قراءة الموضوع هنا اختلاف في المفهوم طيب ننتقل الى أيضا خطأ آخر ولا تنس المفاجأة في نهاية نهاية الموضوع يعني استحوا معايا هنا من سورة البقرة 190 سنجد في القراءة في مصر والقراءة في المغرب والسعودية عن هذا النص من سورة البقرة إلى حد ما نفهم بالنسبة لنا يعني او كما كانوا هم يقولون لنا انا أنا حاطت تحت ثلاث كلمات ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم خلاص خلينا نسمع برضو الشيخ وهو يقرأ لنا طيب يعني إذن الجزئية دي يقاتلوكم ودي جزئية هامة بالمناسبة لأنه حينما كنا نقرأ لهم سورة التوبة 29 التي قرأناها في هذه الغرفة ملايين المرات قاتل الذين لا يؤمنون بالله قالوا لنا لا القتال غير القتل غير اقتلوا قلنا لهم لا مشكلة هناك اختلاف في المعنى نقبل هذا الاختلاف فقاتلوا يعني غير اقتلوا لكن فوجئنا انهم ليس كما حاولوا ان يفهمون ايضا فمثلا في قرآن عن الدوري عن الكسائي افتحوا هنا هذا اللينك وعن خلف بقراءة خلف عن حمزة وهذا ايضا قرآن اخر يختلف في الكلام واسمعوا الشيخ لا يقرأ ما مثل ما هو موجود في قرآن المسلمين في السعودية ومصر والمغرب ولا في ليبيا حتى اسمعوا وأقردوهم من حيث أقردوكم والفتنة أجد من الوقت ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم جيزا في جزئية فاقتلوهم وفي قرآن آخر فاقاتلوهم نفس الآية يقولون لنا أنتم لا تعرفون اللغة العربية طيب ما رأيكم في هذا القرآن قرآن آية واحدة في ذات الآية في قرآن فاقاتلوهم وقرآن آخر فاقتلوهم ترى أي قرآن هو الصحيح طيب ننتقل الى خطأ آخر بالمناسبة أنا أمامي لسه أخطأ كثيرة انا لا أريد أن أطيل عليكم تحبون بس الموضوع ده يعني بصراحة لي أيام ونشغل فيه تحبوا نواصل ولا عايزين المفاجأ أو نخلص. ها لسه في القرآن في يعني 140 فيها مشكلة والبقرة 84 فيها مشكلة والبقرة 210 فيها مشكلة والبقرة 209 فيها مشكلة والبقرة 97 دير بتاعة عمر بن الخطاب فيها مشكلة طيب خلوني, خلوني اديكم واحدة بس والباقي هتلاقوه على على الراديو بتاع الغرفة وعلى السيطات بتاعة الغرفة ان شاء الله وبعد كده والبقرة 171 فيها اختلاف وهناك في البقرة 124 يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى خلاص اتخذوا لا في قراءة أخرى واتخذوا بالأمر فهل هم اتخذوا ولا هم اتخذوا البقرة 134 تعلمون ويعلمون مين اللي مين اللي يعلم هم ولا انتوا طيب خلوني اسمعكم اخر اخر واحده وبعد كده نشوف المفاجاه بتاعتنا افتحوا معايا اللينك ده قراءه افتحوا معاي اللينك كده ماشي يا ماجي هتلاقوا هنا حاطت لكم خطين تحت اسماء جبريل وميكال هي هي نفس الاية يعني اسمه هنا ميكال ميكال في قراءة مين قراءة حفظ طيب نسمع, نسمع ميكال خلينا نسمع الحزي في بس كفاية من كان عدوا لله وملاء وَرَسُولِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَسَبِّحْ لِلَّهِ عَدَدَ مُرِّ الْكَافِرِينَ ثواني ثواني ثواني ثواني دي بيا ميكال كان عدوا لله ولملائكته ورسله ولذليل قومك كان ذلك ان الله عدو للكافرين طيب يعني الاسم الواحد في قراءه حفص يسموه ميكائل واسمعنا الآن الشيخ وهو يقرأ ميكا ميكل وأيضا هناك ميكا إيل هي هي ما الذي غير الإثم في, في نفس الآية في نفس القرآن لمجرد انها في أماكن مختلفة مش ما لم تقولوا لنا أنه قرآن واحد؟ من كان عبد والذي لله وما لا ؤكني ووسنيه وجبرته واميكا اتين فضن الله عبدني لك من كان عبا لله وما لا يَوَلِجُ دِيلًا عَنكَ لَكِنْ مَن كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ إِنَّ فَضْلَ اللَّهِ عَدٌّ لِلْكَافِرِينَ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ طيب احنا نسينا الفاتحة يا اخوة انا قدت لكم اني شغال في البقرة والفاتحة لا ناخذ وحدة بس كده من الفاتحة لان هي مش ما فيهاش كتير اساسا يعني. فاتحة الكتاب يا اخوة المثاني السبع يعني لازم نشوف فيها شيء كده وبعد كده ندخل على الموضوع بتاعنا يعني. لكن الاخطاء كثيرة جدا جدا جدا بين هذه المصاحف التي قالوا وخدع المسلمين بانها لا مجرد قراءات هي ليست مجرد قراءات طيب افتحوا معايا هذا اللينك هو القرآن الذي في مصر وفي السعودية فيه سورة الفاتحة هتلاقوا بسم الله الرحمن الرحيم ما اخذ رقم واحد وبعدين هتلاقوا الآية رقم أربعة مالك يوم الدين مالك يوم الدين كويس خلوا بالكم من هذه الجزئيه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 مراقب الذين امنوا عليه الله ينظر عليم رب body خلاص مفهومة مالك يوم الدين افتحوا معايا اللين كده لو سمحتوا في القراءة في قراءة ورش ورش عن نافع في المغرب انا وضعت لكم عليها دائرة كده ممكن تكبر الصورة شوية الالف ضاعت الالف ضاعت هي ملك ملك يوم الدين وحتى في المغرب الالف ضاعته اهو قدامكم ادخلوا معايا اللينك ده في المغرب ايضا لا مش ده لا لا مش ده ده افتحوا معايا اللينك ده في المغرب كبر الصورة برضو آسف ده في ليبيا هتلاقي هنا ايه الالف طايرة مفيش ما الالف مش موجودة ملك يوم الدين فهل مالك يوم الدين هي ملك يوم الدين طبعا لا. خلونا نسمع الشيخ والذي يقرأ لنا ملك سمعنا منذ قليل عبد الباصط يقرأ مالك نسمع الشيخ محمد عبد الوهاب والدكالي والحزيفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نريك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستفيد يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. كفاية خناك كذا كل واحد ده بيصير ده بيقول ملك والآخر يقول له مالك فهل هي ملك أم مالك اهل السعودية جنب مصر في السعودية ومصر جنب ليبيا في مصر تقرأ بطريقة الفاتحة لسه في البداية اول الكتاب الترقيم مختلف الترقيم مختلف وبعدين القراءة مختلفة فهل مالك هي مالك لا اظن ان هناك من يقول لنا هذا الامر يعني طيب عايزين المفاجأة افتحوا معاي اللين كده افتحوا معاي اللين كده هتلاقوا في كلمة انا عامل على مربع كده تحت خالص كبر كده وانزل هتلاقي ويبسط بدل الثين صد وفي اللينك ده هتلاقي يعني بخجل كده افتحوا كده اللينك التاني ده وانا برضه حاطت عليها مربع كابيرو وانزل تحت كده هتلاقي حاطت عليها فوجة ثين ويبسطه وإليه يعني هو يقبض ويبسط الصاد مش مفروض تكون صاد الحبر كتير شوية فبدل ما يحطها كويس راح نسى وحاطيتها إيه راح حاطيتها صاد وبكل خجل طب دلوقتي لو طالب صغير في الابتدائية طالب صغير في الابتدائية والأستاذ قال له اكتب يبسط السماء والأرض وراح كتفها له بالصاد مش هيطلع صادت في اللغة العربي ولا لا ايه رأيكم في الهدية دي حلوة بس هل تعتقدوا ان دي الهدية اللي انا مخليكم مستنينها من الصفح لا لا لا لا لا لا لا لا ده في هدية احلى من كده ده مش, مش اللي انا مخليكم منتظرين يعني عمال اقول لكم الهدية الهدية الهدية لا لا لا لا ولا انا موافق عليها الهدية اللي انا حدهالكم دلوقت عمركم مش هتنسوها يلا يا وحيد كده عشان الناس مستمين الهدية الهدية اللي انا حدهالكم هي سورة الفاتحة بقراءة الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ علي صوفي امام وخطيب بجامع انس ابن مالك بمنطقة السوق الكبير المركزي بالدوحة تاني تاني ما الهدية هي والمفاجأة هي سورة الفاتحة للشيخ علي صوفي امام وخطيب بجامع انس ابن مالك بمنطقة السوق المركزي بالدوحة ده علشان الاحباء المسلمين اللي يحب يرجع للشيخ والقراءة بقرآن خلف عن حمزة قرآن مين خلف عن حمزة اسمعوا كده ولكزوا معايا لو سمحتوا اسمعوا هذه المفاجأة للجميع أعوذ بالله من الشيط والغليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الزراق المفتقين زراق الذين أنعمت عليهم غير المغبود عليهم ولا الضال اهدنا الزراق المستقيم <تصفيق> وقال الذين أنعمت عليهم غير المغفوب عليهم ولا الضالين اهدنا الزراق زُرُقًا مُتَّقِينَ زُرُقَ الَّذِينَ عَمَمَ اجْعَلِ الزُّرَا قًا مُتَّقِينَ اجْعَلِ الزُّرَا قًا ذروطا نفتقيم ذروطا الذين هن عبدوا لله يرجون عونه ونضوه دليل طيب اللي عجبت يكتب لي واحد الله يخليكم العلاج بيتو وال... <تصفيق> انا اسف جدا يا اخوه بصراحه انا انا نفسي لما سمعتها انا كنت مش مصدق يعني لكن مرة واثنين يعني شيء عجيب جدا ما هي موجوده يا استاذ اللي اللي موجوده دي في قراءه حمزه قراءه خلف عن حمزه هذه قراءه خلف عن حمزه طب ايه رايك اهي اسمع دي قراءه خلف عن حمزه لسوره البقره 213 اسمع كده اسمع اسمعوا اسمعوا فسبح الله الذين امنوا وباقتدوا فيه من اسمعوا اسمعوا دي برضه خلف اسمعوا فسبح الله الذين امنوا وباقتدوا فيه من الحق ابنه والله يهدي من يشاء إلى الغاط مستقيم <تصفيق> الله يهدي من يشاء إلى الغاط مستقيم يا راجح والله يهدي من يشاء إلى الغاط والله يهدي من يشاء ا كنا نباكم يطين ا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نكتعون اهدنا الزراط المتقين زراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ونظر والدين الذي من اذن زروا قرن يقيين زروا الذين انعم عليهم غير من عليهم ولا ضالين الفلا زُرُقًا مُقْتَسِمِين زُرُقَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اجْعَلْهُ زُرُقًا مُقْتَسِمِين اجْعَلْهُ ربا المنفقين رب الذين انعمتا عليهم طيب هذا يكفي هذا هو من يحب أن يفعل من الأحباء المسلمين الشيخ عبد الرشيد بن الشيخ علي صوفي إمام وخطير بجامع أنس بن مالك بمنطقة السوق المركزي بالدوحة أعتقد هدية طول عمركم مش هتنسوها أبدا أحب في النهاية أشكر محبتكم أشكر تواجدكم أشكر تشجيعكم أشكر صلاتكم من أجلنا كلمة إلى الاحباء المسلمين ليس كما برمجوكم ان هناك مصحف واحد وقرآن واحد كما يعني امامكم بالدليل والبرهان المصحف الذي يقرا في في في مصر الى جوارها المغرب والى جوارها ليبيا الموضوع مختلف ليس قرآن ليس قران واحد اليوم لن نتكلم ما الذي حرقه عثمان بن عفان لا اليوم ما هو بين ايديكم ليس واحدا ليس واحدا على الاطلاق عندكم عشرين قراءة للقرآن قلتها في بداية المحاضرة ذكرت العشرين قراءة للقرآن لا توجد قراءة واحدة تزكي قراءة واحدة تزكي القراءة الأخرى على الاطلاق احب أيضا أشكر كل الأحباء الأدمنس الموجودين معنا وبحب أشكر الأستاذ Science of the End لأنه هو وضع اللينكات ديها في السايت وخلاها متاحة لكم علشان كل واحد فيكم يفتح اللينك ويستطيع أنه هو يعني يشوف الصور فلو سمحته ندي وردة للأستاذ للأستاذ Science of the End لأنه تعب معنا كمان بشكر الأدمن ناردين لأنها تعبت واشتغلت معاي في تسجيل أيضا بعض الأصوات مدي برضو ورده للأدمن ناردين وبشكر أستاذنا الكبير اللي هو فاتح لنا يعني هذه الغرفة ومدينا مساحة جيدة أن نحن نبرح فيها هذه المواضيع يعني الأستاذ بيحب الورد بس لا مشكلة دول ورد معتبر يعني للأستاذ الوارد بشكر كل اللي احبائها في الادمن الموجودين معنا ااا ادمن في التكست برضه اللي كانوا معانا شغالين ندي لهم ورده واللي بيعملوا فيه الخفاء في صمت زي الادمن مثلا الاستاذ كيرتشو في مكه وغيره من الاحباء اللي بيعملوا في صمت برضه ندي لهم ورده و اولا واخيرا نشكر الرب يسوع اللي هو ادانا نعمه وبركه علشان ايه نفتح هذه الكتب ونقرأ بالرغم من أنه الواحد يكون تعبان أنا لي أسبوع بس مع اسبوع أسبوع بس مع قرآن تعبت فنشكر الله اللي بدينا الطاقة رب يبارك حياتكم يحافظ عليكم شايف الأستاذ الكبير بيور بلاد رافع إيده صد الأستاذي بيور